وَيُرِيدُ الْأَغْضَبُ عَلَيْهِمْ وَلَنُضِلَّنَّهُمْ أَمِين آمين قل أُوحِيَ إلي أن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 سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كمَا ظَنَتُم أََّي ي بَعَْت اللهَّهُ أَ أحدَدَ وَأََّ لََسْنَ السَّمَ أَفَوجدَدناَا غابُ لِأَدحرَس شَددَ وَشبَاب وَ كُ نَقُدُ مِنهَا مَ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا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 سقيم فمن اسلم فاولائك قد حر ورشد وان القاسطون فكانون جهنم حقبا وانو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم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 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَئِنْ أَعْصَيْتُ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَلَأُحْسِنَ إِلَىٰ مَا إِلَّا بَلَغَ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر عددا أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم